وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وَأَن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات ما ياكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها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 ولائك أصحاب النار، أولائك أصحاب النار، هم فيها خالدون.